واشترتي جي مني بعد واشترتي جي مني بعد ساوو واردت روحي بالحزن من يوم ما عطيتك بعد واشتر تجي مني بعد خذيت قلبي والولاء وخليتني غماضل الراء واشتري تجي مني بعد واشتري تجي مني بعد طول العمر وما ضل صبر وما فرح شفاء بيارياح الغرب علينا وفوحي جيبي مرسال احبابي الغرب علينا وفوحي جيبي مرسال احبابي ولا لا تروحي نار الغربه حرهجه شوفو جروحي عيني تدمع مشتاقه وتبكي وياي عيني تدمع مشتاقه وتبكي وياي ذي الرياح الغرب عالنا نفحي جيبي مرسال احبابي ولا لا تروحي ذي الغرب عالنا نفحي جيبي مرسال احبابي ولا لا تروحي تبجي وياي عيني تدمع مشتاقه تبجي وياي بعمري عمري, عمري وراهم مشغول البال عمري ما انسى ذكراهم لو عمري طال قلبي صاير وراهم مشغول البال والله ما قوى فرقاهم وضحاني حه والله ما قوى غاهم وقحالي ح حال وعقلي طاير ومعاهم زايد بلواي عقلي طاير ومعاهم رياح الغرب علينا وفوحي جيبي مرسال احبابي ولا لا هبي رياح الغرب علينا وفوحي جيبي مرسال احبابي ولا <تصفيق> لا ام نار الغربه حره اشوف جروحي عيني بتدمع مشتاقه وتبكي ويا عيني عيني بتدمع مشتاقه بتبكي ويا يما ارضي ودعي لي الدعوه محتاجه بلكي بتبدد ليلي بمر موهى يما ارضي ودعي لي بدعوة كنحتملكي يتبدل الليل بنور وهاد بحر الغرب الطاويلي ترميني موواج بحر الغرب الطاويلي يبقي رياح الغرب علينا وفوحي لي رسال احبابي ولاله روحي نار الغربه حراجه اشوف جروحي نار الغربه حراجه اشوف جروحي عيني عيني دمع مشتاقه وتبكي ويا عيني دمع مشتاقه تبكي ويا جايو حامل بشاره وبدايه نوره رايم من فوق الغيمه وبالمسك تفور جايو حامل بشاره وبدايه فلور رايم من فوق الغيمه وبالمسك تفور بلاقي لغلام من روحي ومن روحي روح روح ربي يجمع شملنا وسدد الاخطاء ربي يجمع جيبي مرسال احبابي ولا لا, لا تروحي يا خي الغرب علينا وفوحي جيبي مرسال احبابي ولا لا تروحي الغربه حراكه اشوف جروحي الغربه حراكه اشوف جروحي عيني عيني تدمع مشتاقه وتبكي وياي وعيني تدمع مشتاقه وتبكي ويا